وََّذ خلَلَق السماواتِ وَأَضَ فيِي سَِّةِ أيان ثمُ استتَوَى على العْش وََِّي خللََ السماواتِ وَالأَضه سكةِ أيان ثمُ استتَوى على العرْش يععلم ماَا يَلدُ فيِي الأرضض وَما يخْرُلُ مِنهَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السمال يعرض فيها يعلم ما يرد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم والله بما والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم ذات الصدور وهو عليم بذات الصدور امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم فيه الذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير الذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم وما لا تسلمون بالله والرسول يدعوكم والرَّسُول يَدَعوكُمْ للتُؤمِنوا بِرَبِّكُمْ وَقَدَ أَقَذَ م فَاقَكُمْ إكُتُم مُؤْمِنين وَرَّرسُول يَدَروكُم للتُؤمِنُ بِرَبِّكُم وَقَدَ أَقَذَ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 ف الضَّهَ لِكُم روفُ الرَّحيم وَماَا لكُم أََّاتُم فقُ فيِي شَريل لللهِ وَلِلهِ مِ رااتُ السَّمواتِ وَأَرض وَماَا لُمْ أََّكُم فقُوفِي شَريل الل وَاللادِمراتُ السَّمواتُ وَالأَررض لا يَستَو مِكُمْ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 الذين انتقوا بعد وقتا وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون قدير من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وَلَهُ أجر كريم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم